كِتَابٌ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَظَاهِلُ الْأَوَّلِينَ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 لِلتَسَْووا عَ ظُبورِهِ ثَُّ تَذكُرون يَعَّتَ رَبِّكُمْ إذَا اسْتَوَيْتُم عَلَيْهِ وَتَقولُول وَتَقُوا سُبَبحانََّ سَخخَرَ لَنَا هذاَا وَمَا كُ لَهُ مُقَرِنين وَإِن إِلَ رَبِّنَا لَمُ قَلِبُون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ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 مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وجدنا انَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آثار رَفَعُوهَا إِنْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَاهَا فَارِهِمْ مُقْتَدُونَ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 وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية فِي عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم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 نَحْنُقَ سَمنَّ بَيْنَهُمَّا عيشَتَهُم في الحياتةِ الدُّنَْا وَرَفَعنَا بَعَّهُم فَووقَ بَعْضٍ دَجاتِ النّاتَّخِذَ بَعضهُم بَعضًا سُخْرِييا وََحْمَةُ رَبِّكَ خَير مَِّ يَجمَعُ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُم فِي العَذابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُمَّ أَم تُهْدِي العُمْيَ وَمَن كان فِي ضَلالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنھُم م أَو نُرِيكَ الذي وَعددَنَهُم فَإِا عَلَهِم مُقَتَدِرُون فَسَْمسك بالِالَّذِي أح إِلَكَ إِكَ على صِراطِم مُستَق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 إنِنْ هووَ إِللاا عَبدٌ أَدْن عَََّا عَلَيْهِ وَجعَنَاهُ مَسَلَ لِبَنِي إسْرَائِ وَلَ نَ شَاءُ لَجعَنَّ مِنْكُمََّ لائِكَةً فِيأَرْرض يَخلْلُفُون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَخُضَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ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 دَخُولُ الْجَنَّةِ آنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يصفون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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكَرُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِقُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فسوف يعلمون